وَحَسِبُوا أَن لَّن تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ فَجاءَتْهُم بَغْتَةً فَقَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ فَإِذَا هُم مُّشْمَتُونَ فِي أَصْحَابِ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِم بِحُسْنِهِ وَأَخَذَ اللَّهُ شَهَادَةَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ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 مَثْوَاهُمْ مَأْوَاهُمْ النَّار وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إله وَإِلَّا لم ينتهوا عما يقولون ليمثن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن ما يؤفكون قل أتعبدون منهم دون الله مَا لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع